المجلس التأسيسي يعقد صباح اليوم جلسة انطلقت بالنقاش حول الفصل 55 مكرر الذي يتعرض إلى اللغة المعتمدة في النقاشات وفي كتابة النصوص القانونية داخل المجلس وإمكانية اعتماد مترجمين أو آليات خاصة للترجمة وزاد النقاش بعض التشنج خاصة بعد تدخل بعض النواب وإصرارهم على استعمال اللغة العربية فقط ونعتهم للناطقين بلغات أخرى غير العربية بضحايا دولة الاستقلال التي كرست الثقافة الاستعمارية حسب رأيهم وقال النائب أحمد الخسخوسي في هذا الصدد أن النواب ليسوا ضحايا وعليهم أن يقوموا بواجب تعلم العربية وهو واجب انتجاه الوطني والهوية وقد أثار هذا التصريح استياء النواب المنتخبين من دوائر خارج الوطن حيث طالب النائب إبراهيم القصاص بوقف المزايد على وطنية وثقافة أبناء بالخارج وإثر هذا النقاش قرر رئيس لجنة سياغة النظام الداخلي إلغاء الفصل 55 مكرر واعتماد الفصل 75 مكرر الذي ينص على أن مداولات المجلس الوطني التأسيسي تتم باللغة العربية وعند ضرورة تقع الترجمة من أي لغة أخرى تستعمل إلى العربية ويتواصل إلى حدود الآن النقاش حول الفصل 60 الذي يتعرض لنشر تقارير اللجانة على موقع الويب للمجلس بين مؤيد لنشر هذه التقارير قبل احالتها على المداوله في الجلسه وبين رافض لذلك ومعلل لرفضه بتشريك المواطنين والاعلام في المساله وذلك احتذاء بالمجالس التشريعيه في اغلب الدول تكريسا لمبدا العلنيه والشفافيه